م ن ز ل ة الخوف والرجاء بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف أ ب و هذا ا أ ن يقدم لكم هذه ا ل ن ا ز ة يقول ف ا ح ب المنازل أ و المدارس ومن منازل اياك ن ح ب د واياك نستعين م ن ز ل ة الخوف و ا ل س ل ا م من ر ح م الله شارح من منازل الشافعين في كتابه مدارس السالكين م ن ز ل ة الخوف أ و م ق ا ء الخوف ر ت ب ة أ و د ر ج ة من رتب ا ل ع ب ا د ة ومقام ينزل به العبد في سيره إ ل ى الله عز وجل يكتسب منه صفات تبلغه ب إ ذ ن الله إ ل ى ربه عبر مركب الرضا تبلغه إ ل ى ربه وذلك أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال في حديث الصحيح من خاف من خاف اجلج ومن أ ج ل ج بلغ المنزل أ ل ا إ ن سلعه الله غ ا ل ي ة أ ل ا إ ن سلعه الله ج ن ة فشرط البلوغ إ ذ ا متوقف عن الخوف من ه ذ ا الشرط وجوابها يكون مؤسسا على الوجود أ ي أ ن جوابها لازم من خاف أ ج ل ومن أ ج ل ج بلغ ب منه فتعلق الشرط بالمشروط وتعلق المشروط بالشرط هو تعلق لازم ما ينفكان ف إ ذ ا انفكا ف ل ا ن ت ي ج ة بعد ذلك من ج و ل ة الشرط إ ط ل ا ق ا وبيان هذا المعنى ان الخوف المحمود الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته القوليه واعظا ومذكرا ومذكرا هو ص ف ة لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله حقا ويوقن باليوم ا ل آ خ ر أ ن يخلو قلبه من وجدان هذه ا ل ص ف ة لا يجوز لمؤمن يعرف أ ن الله يراقبه ويرفقه ويعرف أ ن م آ ل ه إ ل ى الموت ثم إ ل ى ضعف وحصر وحساب يقف فيه على كل ص غ ي ر ة وعلى كل ك ب ي ر ة لا يجوز لمؤمن هذه عقيدته ان لا يذوق من جمال الخوف في سيره إ ل ى الله عز وجل شيء ومن هنا كان ا ل ق ر آ ن الكريم لا ي س ت ط ي يذكر عباد الله الصالحين ل أ ن يخافوا ربهم فلا تخافوهم وخافون إ ن كنتم مؤمنين فالمطلوب إ ذ ن أ ن خ ا ف ربنا إ ن م ا الخوف المطلوب ليس هو كما هو شائع بيننا في الاستعمال العادي الخوف التعبدي له ذوق وطعم آ خ ر ذلك الوجه الذي يصيب القلب حينما يذكر الرب حق الذكر الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا الوجل ا هذا و ه الوجه الذي هو ص ف ة القلب المتحرك لا القلب الجانب ص ف ة القلب السائر لا القلب الراجع إ ل ى حمص بل السائر الصاعق عبر مدارس ا ل إ ي م ا ن إ ل ى ربنا الرحمن سبحانه وتعالى ومثل ذلك أ ي ض ا قوله عز وجل و أ م ا من خاف مقام ربه ولها ل ن ف س عن الهوى ف إ ن ا ل ج ن ة هي ا ل م أ و ى و أ م ا من خاف خاف مقام ربه و أ ي ض ا قوله في س ف ه ا ل أ ب ر ا ر إ ن ا نخاف من ربنا يوما عفوسا خلطا لغه نخاف إ ن نخاف من ربنا يوما عفوسا ام طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ظ ر ة وسرورا ا ل آ ي ا ت الخوف إ ذ ا لنفهمه جيدا ونكتسب صفته يجب ان نقرنه بما قارنه الله به وبما فهمه ت ل ف ا ل أ م ة الصالح من نعم الخوف وذلك أ ن الخوف يرد مقرونا بالرجاء الرجاء كما في قوله عز وجل إ ن تكونوا ت ا ل م و ن ف إ ن ه م يعلمون كما ت ا ل م و ن وترجون من الله ما لا يرجون فالمؤمن يخاف ويرجع ولا ع ب ر ة بخوف لا يقرنه رجاء ولا ع ب ر ة برجاء أ ي ض ا لا يقرنه خوف ومن هنا اذن نصل إ ل ى أ ن الخوف لدى المؤمن لا يكون إ ل ا مع رجاء ولذلك صح أ ن نسمي هذه ا ل م ن ز ل ة م ن ز ل ة الخوف والرزق نعم أ ن تخاف الشيء يعني أ ن يضطرب ع ن ب ج ز ع وهايعا منه فالخوف اضطراب الخلق حذرا من شيء ما قد يؤذيك هذا على المعنى العادي ولذلك ف إ ن الخوف بهذا المعنى الدنيوي العادي قد ينفعك وقد يضر أن ا ل خ و ف ب ن ع ن ا ه الرباني ف إ ن ه نافع ابدا وبينهما فرق ك ر ي ح الخوف بالمعنى المادي الدنيوي الخوف بمستعمره د ر ج بين ا ل ه ر وايضا ف ا ل ع ر ب ي ة ا ل ف ص ي ح ة لكن إ ذ ا كان متعلقا ل خ و ف ا ل أ ش ي ا ء في الدنيا الخوف ب ي ل عاده الرد فهذا خوف إ ن جاوز ح د س ه كان مرضى ا ل إ ن س ا ن بطبعه وبفطرته يخاف طبيع فيه فترة ويخاف ذ ل لا ك أنه س يمسك ت كانت ط ي الحية بيده حية ي ع فعلا أن سامة إذا فهو م ن ه ويخاف من الخطر أ ي ا كان هذا الخطر أ ي عدم الخطر ح ق ن ا ولذلك ف إ ن ه يجد فينا فيه رب فيه الخوف في نفسه رب فعل ي م ب ع ت ه الخوف ا ل فطره ا ل إ ن س ا ن رب ف ا ل شتقائي يعني اذا بين اصبحت فكره شتقائي لا لا ي ذ ك ر أ ن ه خ ن ش ر فهو امر من ذنب وجداني كتر في ا ل إ ن س ا ن طبيعي لكن إ ذ ا تحولها ذ ا ل خ و ف إ ل ى م ب ا ل غ ة حيث أ ن ه لا اكثر من ا ل ي ا ه حياه ي ص ب ح م ربا في يومين ي و لمرض فهو معروف حتى عند اطباء ئ ا ل أ م ر ا ض ا ل ا ن س ا ب ي ه فوبيا فمثلا قد يخاف ا ل إ ن س ا ن من ا ل أ و ه ا م هذا اسواد ولا يكون هذا اسواد ل إ ل ا بسبب أ ن خوفه الطبيعي جاوز حده يعني الخوف الطبيعي لشفر ج ل ذ ز ك ا م ا ل في فسق يزدير اذا فسق ي ز د ي ل ك يتحول إ ل ى مرض فيصبح ا ل إ ن س ا ن بذلك مريضا يخاف من كل شيء او كما نعبر بلا ج ز م ن ا ل ع ا م ي ة يخاف من ظله هذا مرض ي ا ت ع ل ي ف ا ذ ن يكثر هذا الخوف الخوف متعلق بالاشياء ا ل ن ا د ي ه ا ث ر ه على النفسيه ف ا ل ب ي س ل ب ي الخوف مادي يعني الدنيوي الاثار ديال علمتي ماشي م ه ي ا ن سلبيه فمن ذلك انه يضعف ش خ ص ي ه الشخصيه بلا مجد ضعف ما كتبقاش ع ن د ه ا ل ق د ر ة ديال م و ا ج ه ة و د ف ع ل ا ح س ن اللي ا ي ي م ك ن ل ش ما قادر تعيش اشتطابيعي بين الناس ومن ذلك ايضا انه ي ص ع ب بالاضطراب في اتخاذ القرار ما كتبليش عنده ا ل ق د ر ة يستخدم قرارات في البنيات الأمور الأمور لا ي ا ل أ م و ر التي ي ب ص ا ج ي ر ي ه ي ق و ل الله لا يقصد الجيريه لا ل لك ت ق و ل ن عنده هذا القدره بل يفقد حتى ا ل ق د ر ة على الاختيارات يعني بعد ح ان ا ب غ ى ي ح ت ا ج ه ج دراسه لا ت ع ر ف يشتري ماذا ت ع ر ف يشتري ما عنده س ثقافه يمكن ع ن لا يكون شعر في ا ل س ل ع ة هذا ماشي هو المقصود ولا الانسان ما يعرف يختلف باي واحد معه يقول له هذه الانسان عاش ي ق د ي ر ل ف ع ل هذا مرضى اختيارتي القدره بجرب سوء التربيه الذي قد يقرا فيه غلو لدى الطفل منذ النشر ا ل أ و ل المبالغه التخويف هذا معروف ب أ د ي ا ن ا مع ا ل أ د ر ه الشهيه ا ل م ت خ ل ي ف ه ان الطفل ي ن ب د ي نغضه نخوفه بالغول او بره وهذا مرض خطير جدا مكان ا ر غ و ل في ذ ا د ولكنه آ ث ا ر ه تكون سلبيه جدا على ش خ ص ي ة الطفل بعده ف إ ذ ا الخوف من ا ل أ ش ي ا ء ومن ا ل إ ن س ا ن ومن كل خطر مادي في ا ل أ ر ض ان بلغ أ و فاق حده يصير أ م ر ا مرضيا ي كل مرض ولا تكون عواقبه إ ل ا و خ ي م ة على بدء الشخص وقد يفسد بعدها ا ل ق د ر ة على العيش وسط المسلم ن خ ا قبر اسم ع ن فينزوي وينكري هذه بعض آ ث ا ر الخوف المادي العادي الرجع للعادات ا ل م ش ر ي ه ا ل إ س ل ا م ي أ م ا الخوف ا ل آ خ ر ليس عاديا ليس راجعا إ ل ى العادات بل هو راجع إ ل ى العبادات وهو الخوف المذكور في ا ل ق ر آ ن خوف يخالف الخوف ا ل أ و ل شكلا ومضمونا جوهرا و أ ع ر ا ض ا يعني المعنى الجوهري الحقيقي للخوف المذكور في ا ل ق ر آ ن يعتبر عبادات مختلفه احتلت به على الخوف الدنيوي العادي ا ل ا ن س م ا ع ي والاعراض يعني بيالو والاثار حتى هي مخالفه من الخوف لطعن الانسان في المجال الاجتماعي المادي ف أ م ا الخوف المذكور في ا ل ق ر آ ن الكريم وفي ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة فهو أ م ل ا خوف راجع إ ل ى معنى غير ر تتخف تتخف من من المالكي من ولا من حجر ولا من أن الإنسان الغير الأشياء ولا ولا وليس يجب ش حجر ج ولا من ا ل وحش ولا من اي شيء ب ا ر ما دام الخوف عند التحول من هذا المستوى الى خوف متعلق بالغيب لا ب ع د ا ل ش ه ا د ة ولا يمكن ان يتحرك مثل هذا الخوف في قلب م ئ ل إ ل ا إ ذ ا كان ممن قال فيهم الله عز وجل غ د ا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ان لم يكن يؤمنوا بالغيب فلا يكون لهذا الخوف اثر في قلبك فاذا أ ن ت تخاف من الله والله غيب مطلق سبحانه وتعالى لا تدركه ن ب ص ا ر وهو يدرك ا ل ب ص ا ر سبحانه وتخاف من عذاب ربك وعذاب ربك غيب مطلق ل ن ه يتعلق باليوم ا ل آ خ ر وكل ذلك غيب ف إ ذ ا هذا النوع من الخوف يرجع إ ل ى ما يرجع إ ل ى ا ل إ ي م ا ن ومن هنا لا يمكن ان يكون إ ل ا خيرا كله بدل انه خوف انبثق من ق و ة احتمالك بالله وباليوم ا ل آ خ ر فلا يكون باذن الله الا شفاء ودواء اول اعراض انك تشفى باذن الله من الخوف الاول من خاف خوف العباده نجح من خوف ا ع ا د ه لربكه أ ي بخوف الله وخوف اليوم ا ل آ خ ر كيبره من خوف الانسان وخوف الدنيا ويبره من خوف الفقر ويبره من الوسواس وينجو من كل ما يدمر اعصابه ويرهق حياته و ي ح ص م شخصيته ويتحول الخوف الذي كان في بقلبه الخوف الدنيوي يتحول إ ل ى أ م ن وسلام وطمانينه و ر ا ح ة ومن ذلك قوله عز وجل إ ن ا نخاف من ربنا يوما عبوسا ا طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم مبره وسرورا من لطائف هذه ا ل آ ي ة أ ن المؤمن ح ي ن ل ا يجد خوفا في قلبه لله الواحد القحاب ويكون لهذا الخوف أ ع ر ا ض أ ن قلدهم يضطرب الذين إ ذ ا ذكر الله ي ج ي لاش قلوبهم خوف ا من الله إ ذ ا أ ح س المؤمن بهذا ح ر ب م ثرى في عروقه وفي بدنه أ م ن وثناء في الدنيا قبل ا ل آ خ ي ه ولذلك ت ن ل ي الخوف أ ي ض ا ا ل خ ش و ر العبد خ الذي هو من ا ل س ب ع ة الذين يظلهم الله يوم ا ل ق ي ا م ة يوم لا ظل إ ل ا ظ ل منهم رجل ذكر الله خاليا ف ا ض ت عينه هذه ا ل د ر ج ة من الخوف هي التي تسمى الخشوع فحينما تفيض العين دمعا ودموعا خوفا من الله عز وجل يعقوب ذلك م ب ا ش ر ة سكون في القلب يضطرب القلب لذكر الله, لذكر الله ثم بعد ذلك يسكن يسكن يعني يجي واحد يعذر ا ل ر ا ح ة و ا ل س ك ي ن ة ك أ ن م ا هو ربيع من بعد شفاء قاس و ي ع و د ك الله عز وجل ن ز ه وراحه وجمالا وهدوءا تجده وتتذوقه بقلبك ومشتركك وهذا كما ي ق و ل و ن مجرب ومسموح متوافر ا ل س م ح عبر كتب المؤلفين من, من العلماء الصالحين ومن كلمات ا ل ج ن ي د رحمه الله في هذا الصياغه ع ن ل م ا ح ك ا ل خ ش ي ة إ ن العين ب ه ا ا تدمع و إ ن القلب ب ه ا ل ا يفرح يعني ا ل إ ن س ا ن الذي ي حس ب أ ن ه أ ض ر ع لذه الخوف وجد ل ذ ة الخوف من الله ل ذ ة و إ ن هذا ل ذ ة فالذره يسيل من العين والقلب يعقوب بعد ذلك يكون وراء و ق ر ا لله عز وجل لانه بشير في ا ل ق ر آ ن وجد البشرى ارث في مثل ذلك قال عز وجل كما قلنا قبل وما ذكرنا قبل اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنصريرا إ ذ ا احببت بهذا الخوف ذ ي ر ك قال الله عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ظ ر ة وسرور والنظره ل ل ض ا ف جمال الوجه نظر نبرة الشيء ينظر مباركا ا ل ج ن ة وطفى والعود الناظر ظ ر أو ل ن ما ش ي ت هو العود الطغي الاخضر هذه ا ل ش ه ي ر ة لكتكن و نتاجن بالماشلو تجد ا ل أ و ر ا ق ديالها ر ي ا ن ة خضره ط ا ق ي ة وجود ديالها صري ي ش ي ل بالندم ه ذ ا العدس و ا س م ه عود النظر ف إ ذ ا هذه المبرح مبرح التي يعطيها الله لعباده الصالحين إ ن م ا تكون بسبب الرضا رضا الرحمن و إ ن م ا ينظر الوجه إ ذ ا عكس جمالا كي ف يعكس ن ج من ل الجمال أ ق ص د محل ملاك ي الذي كبر فيها ا ل ض و كتعود ي ب ر ا ض و ء فيها ا ل ض و والنور الذي يعكسه الوجه الصالح إ ن م ا هو نور الرحمن أ و ل ي س في ذلك قال عز وجل وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة لما ربها ن ا ظ ر ة ناظره حبها والقران ا ر ا ه ن ا ظ ر ة فهي نظره ف ن ظ ر ة وهذه ا ل ر ؤ ي ة التي يثبتها العلماء في ع ق ي د ه ا ل س ن ة أ ن المسلم المؤمن الذي يدخل ا ل ج ن ة قد ي م س ع ه الله عز وجل بالنظر إ ل ي ه سبحانه وثبت ذلك ب ي القران و ب أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة مليحه ذكرها البخاري وغيره ا ل كثير قد يكون لنا كلام حول النظر في الله عز وجل و إ ل ى الله بعده لكن اليوم نقف عند حدود ما نريد من معنى الخوف فهذا الخوف الذي يقع بقلب العبد يبشره ولا ينذره و إ ن م ا النذير حقا ا ل نذير الحق هو للذي لا يشعر بشيء أ م ا المؤمن حينما يذوق طعم ا ً م غ ا ر ه يعني المؤمن من بين يقرا ا ل ق ر آ ن ويسمع ا ل س ن ا ا ل ن ب و ي ة ويحس ب ا ل إ ن ذ ا ر ب الرحمن لعباده يوقع الخوف لكن هذا الخوف لا يدمره ولا يمزق اعصابه بل عش ي م ش و ر في ع ر و ق ه الراحه والسرور ل أ ن ه خوف مبشر و ل أ ن ه خوف كما قلت مقرون ب للرجاء وترجون من الله ما لا فالكفار لا يرجون شيئا ل أ ن ه م ي ا ئ ش و ن من اليوم ا ل آ خ ر لا يؤمن الكافر بالبعث كما يعيش الكفار من أ ص ح ا ب القبور ولا ي ا س و ا من روح الله إ ن ه لا يياس من روح الله إن ا ل ق و م الكافرون و هم يعيشون أ م ا المؤمن فلا يياس بل ي ا س و صفه الكافر المؤمن يرجو له طمع في الله رغم ذنوبه وعصيانه وشروده كلما آ ا د الى الله تاب الله عنه ولو بلغت ذنوبه ح ي ا ن ا ل س ن ا ء ما لم يغرر وما لم تشرق الشمس من غرها ما دامت ا ل ف ر ص ة م ف ت و ح ة ل ل ت و ب ة فباب التوبه يفوح بكل حداد وبكل أ ص ن ا ف الذنوب لا ذنب إ ل ا والله يغفره ما دام شيئا وحيا ف إ ذ ا مات فقد استثنى الله عز وجل من ذلك الشرك ا ل أ ك ب ر إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من النساء هذا المفسرون بعد الموت يعني بعد م و ت و ح الشرك ش ر ك الله تعالى اولم يغفره لعمر بن الخطاب الذي سجد للاصنام زمنا لعمره ولكثير من المشركين أ س ل م و ا وتابوا و ق ف ر الله لهم و ر ب ي عنهم ح ي ض ا والربا شيء أ ر ف ع من ا ل م غ ف ر ة ايضا نطمع بالله و نرجوه سبحانه وتعالى نرجوه بما بخوفنا م ك ت ر ي ا ن لا يمكن أ ب د ا أ ن يقع رجاؤه ليس معه خوف يتفرقا ل أ ن الرجاء انما يتولد عن الخوف العبد الذي يخاف ربه هو الذي يذوق ح ك م طعم الرجاء ف ك ل ك البشرى إ ذ ن التي يبشر ا ل ل ه بها عباده سبحانه وتعالى من انه سبحانه يلقيهم ا ل ن د ر ة والسرور يوم ا ل ق ي ا م ة يجدون لها ا ل آ ن في الدنيا راحه البشر ما دام إ ن ه م قد غفروا بالخوف فادوا ان وجدوا قلبا يخاف يخاف ربه وهذا النوع من ا ل خ و ف هو يشفي من كل ا ل أ م ر ا ض النفسيه من خاف الله حقا لا يمرض بشيء ل أ ن ا ل أ م ر ا ض النفسيه كلها وبدون استثناء مصادرها ث ل ا س ه ثلاثه ب م ص ا د ر ت ي ا ل أ م ر ا ض النفسيه كلها و ب ن الاستقراء الثاني و ا ر ج ع ان تشتى الى أ ط ب ا ء ا ل أ م ر ا ض ا ل م ف س ي ه لا تزيل اسباب نفسي مرض الانسان ا ل ن س ي ه وهذه ا ل أ س ب ا ب يعالجها الخوف من الله كلها أ و ل ه ا الخوف يناد بالعاده ان ا ل إ ن س ا ن ي و ق ع له خوف اشمع من في ع ا ئ ر وقع حدث ف خ ا ف خوفا شديدا وهو طفل او كبير او استثناء فهذا الخوف يسبب له مرضا للاسم والكميه قلنا قبل ه إ ن ه ي ع ا ر ج بخوف الله لما ذ ا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن حينما يخاف الله حقا فيه خ ف ر بعزوزه ح ق ي ق ة على شخص من الله ل أ ن ه أ ي ق ن أ ن ه هو سبحانه النافع الضار أ و الضار ا ل ن ا ف و ع ل م أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت على أ ن يضروك بشيء ما ضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليه توقن بان جميع أ س ز ا ب الخوف ا ل ن ا س م ح ك و م ة ب أ م ر الله وان شيئا يخيف لان من يخيفك لا يملك ا ل أ م ن لنفسه هذا كله م ا ل ع ا ص هو معند ا ل أ م ن ونفسه هو وليكن و من ي خ ك ف بشرا أ و حجرا أ و ح ي ط ا ن ا أ و ماشيا حين توقن ب أ ن ح د و ك الذي أ خ ا ف ك ضعيف جدا مسلوب القوه السبب ه هاجر أبو شاب بخوف القلب ج ر يقيم من السبب الثاني من أ س ب ا ب هذه ا ل أ م ر ا ض الحزن الشديد ا ل إ ن س ا ن في احزن حزن طبيعي كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن القلب ليحزن ا ولكن إ ذ ا تحول الحزن إ ل ى جزع الحزن إ ن كان الله و ي ا ك م منه إ ذ ا كبرت القلب ل ل إ ن س ا ن فتبخت قلب طبيعي في كل مره ثم ت ت ن ق الجزع الجزع يعني خاطبنا د م بخت جذاب بن ي ح ض ي ضاقت عليه الحرب م ا ر ا و ولا يقول هذا إ إلا ل ا لضعيف ا ل إ ي م ا ن بالقضاء والخبر ماذا ي ح ذ ل ا ل إ ن س ا ن بدنياه فقد أ ه ل ه أ و فقد ماله ع ل ي جزع و أ ن ت تعلم أ ن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى ولذلك طولب العبد بالصبر و إ ن م ا الصبر عند الصدمه ا ل و ل ى لما طولب بالصبر حتى لا يتحول حزنه إ ل ى جزاء ل ا يمكنش ب ا ل و ح د وما تحزن لا ا ي ح ز وما كنش لما يحزن و الله صلى حازن على وفاء ابنه إ ب ر ا ه ي م والمؤمن يحزن ل ا ل أ ن الحزن اللطيف من ا ل ر ح م ة القلب ا ل ي ب ا ل ر ح م ة وانت يحزن ف ي ح د ن ا ل إ ن س ا ن لفراق الحبيب والمحبوب يحدى ولكن لا ينبغي ان يشجع يطيف و ي ق ل ب عينيه ويكفر والعياذ بالله ويقمش ويقطع هذا ج ذ ع وهذا فقد اليقين في الله عز وجل ولذلك لا يكون صاحبه إ ل ا آ ث ن ا ً و ل ع ي ا ذ ب ا ل ه ف إ ن ر ب ا ل إ ن س ا ن حلبه على الحزن المحمود وهزده أ ن يصير إ ل ى جزع فسيضرا باذن الله من كل ا ل أ م ر ا ض التي تقع ل ل إ ن س ا ن بسبب ا ل ج ز ع ث ي ر من الشباب رجالا ونساء حارب و ع ق د ل السيشير بسبب ا ل ج ز ع لو كان في قلبهم شيء من ا ل إ ي م ا ن الذي يثقل ح ر ك ة القلب أ ن تحزن ولا تجزع لما أ ص ي ب بما أ ص ي ب به السبب الثالث و ا ل أ خ ي ل الوسواس وهذا الوسواس غالبا ما ي أ ت ي قلت قبل قليل من سوء شان اللي خاف من ا ل أ و ه ا م يخوف وهو طفل من ا ل ض ل ا م ومن الناس ومن ا ل إ ش ك ا ل ومن ا ل ا ن و ا ن ومن الجن يخوف يخوف حتى يصاب بالوسواس والوسواس هو فقدان التوازن النفسي ك كلها و ن لديه مرحية عنده وهو الذي لا يستطيع اتخاذ قرارات فعلا بسبب الاسماء عفانا الله واياكم منه هذا كله لو استطاع ا ل إ ن س ا ن ان يتعلق بربه من باب الخوف لنجا منه جميعا لانك حينما تخاف وهذا وحش سويا حينما تخاف ربك حقا ت أ م ن بعد ذلك كل شيء تحمل الجزع تحمل الخوف الهربي وتحمل ا ل ر و ا د وتحمل كل ما تفرع عن ذلك من اضطرابات جميله تعلم أ ن تخاف الله وحده تجد ر ا ح ة ك ب ي ر ة في الدنيا وفي الاخره به ا ل ا ن س ا واما من خاف مقام ر ب ي ونهى ن ف س ه عن العرش ف إ ن ا ل ج ن ة هي المقوى حينما تحس وتشعر هذه المعاني تجد ريح ا ل ج ن ة من أ م ت ك قد ش م ريح الجنه بنيفك حم ولدانيه قلبيه وتجد ر ا ح ة كبرى و أ ن ت تسير إ ل ى الله عز وجل بعبادتك له سبحانه وتعالى وتكون حقا من العابدين حينئذ ومن الموحدين حينئذ ل أ ن من جمع الخوف كله وفرقه في خوف واحد كان موحدا ا ل ا من خ ف أ ش ي ا ء الاسئله فهو ي ع ب د آ ل ه ه كثيره ة إ ا كان ذلك لشكل لا شعوري فهو الشرك الخفي وان كان لشكل شعوري ادراكي والعياذ بالله فهو الشرك الواضح الظاهر الجليل والله من اجل ي كذلك تعتقد ل أ ن هذه الحضرات ص ر في الفاعل فالشرك ا ل أ ك ب ر اخاف منها、أكبر. أ م ا إ ن كان ذلك ا ن غير طاقه فتشعر حتكي بالشيء فهو إ يمشي ء ك م ش ي فاستعي بالله من هذا وذاك ورب قلبك أ ن يتعلق خوفه به وحده دون سواه وتجد ر ا ح ة من كل ش ي ء و ل د ه في السير إ ل ى الله عنه وهكذا ترى ان الخوف المادي العادي الانحنائي لا يقود إ ل ا إ ل ى المرض و أ ن الخوف العبادي او التعبدي لا يقود إ ل ا إ ل ى الخير و إ ل ا إ ل ى ا ل ص ح ة و إ ل ا إ ل ى العافيه و إ ل ا إ ل ى ا ل أ م ن والسلام والطمانينه في الدنيا وفي الاخره و م ا يزال الحج يخاف ربه وهو يجتهد في ا ل أ ع م ا ل ويشعر أ ن ه يترقى في حجبه ل أ ن المؤمن ا ل إ ي م ا ن يزيد غيره المؤمن بيزيد ايمانه ي حسبه يشعر ب ه في قلبه ث ا ل م ا ن ي ن ه والراحه ك ا ل ز ب ع ويشعر به في عمله من يشوف ع ب ا د ة من ا ل عبادات ي ل ه ا وكتمح لك أ د ر ك واعلم حينئذ أ ن ك ماخذ خوف زيد شريك الخوف تعلم أ ن تعرف ربك حتى ت خ ا ف ل أ ن ك لا تخاف الا من تعرف وهذا المشكله اللي يقال لما لا نخاف الله لا نخاف الله ل أ ن ن ا لا نعرف الله ل و عرفناه حقا لخشناه ولذلك قال واما أ من خاف مقام ربه أ ي خاف قدر الله وجلال الله سبحانه فالله عز وجل له م ك ا ن عظيم وقدر عظيم ما ق د ر ا ل ل ه حق ت قدره حينما تدرك انه الله مالك ا ك و ن و خ ا ل ق وانه متحكم فيك لا تتحرك إ ل ا باذنه ولا يتنفس فيك نفسه الا بامره كل دقات قلبك معدوده بعزه س محصاه و ت ع ا لاحصائه ى م حينما تدق انما دقت لانه قال لها كن فتكون بالوقف كما كانت بالبدء تكون ا ل ح ي ا ة ب أ م ر ه ويكون الموت ب أ م ر ه حينما ت د ي ك أ ن هذا كله إ ل ا ما هو منه وكما ا غ ي ب في مدارج ا ل م ع ر ف ة م ع ر ف ة الله عز وجل تعلم أ ن تعرف ربك حتى يحصل لك الخوف الحالي والخوف الحالي هو ا ل خ ش ي ة ا ل خ ش ي ة إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء العلماء, العلماء بلله ا والعالم بالله هو الذي عرف لله ق د ر ه ولا يعرف العبد لله ق د ر ه إ ل ا إ ذ ا عبده وسلك إ ل ي ه فلا يعرف ا ل إ ن س ا ن ربه احدى من خلال العلم بالعمل وليس العلم ا ل م ج ر د العلم بلا عباده تذكر انك لن تعرف ربك عبدا ل أ ن الرب عز وجل إ ن م ا يشاهد ويعرف ويعلم بالعباده و ا ل م ش ا ه د ة هنا طبعا ل مشاهده ق ل ب ي ة و ج ب ا ن ي ة لا بطريه فالعمد اذا حينما ي ت ل ك ه الى ر ب ي كما قال على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الحديث الذي ذكرناه قبل ه من خاف أ د ث ل ي ومن أ د ل ج بلغ ا ل م ن ف ي و ا ل إ ج ل ا ل في ا ل ع ر ب ي ة هو السير بليل أ د ل ج الرجل أ ي ص ا ف ر بالليل فصحبه ا ل ق ف ا ر هي ادلج الليل انت مجلج وعملك إ ج ل ا ل وما المقصود من خاف ح س ل ي طبعا ما كيلي اخاف من الله خفت صبري ل المقصود أ ن تقوم الليل أ ن تصلي لله اليه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم بليل والمقصود أ ي ض ا ليس ذلك فحسب ولكن أ ي ض ا أ ن تذكر ربك اليه أ ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن اليه أ ن يوقظك خوف الله اليه لو حصل لك هذا إ ذ ن أ ن ت من الخافشي حقا ومن الذاكرين في ا صدقا من خاف عد ا ل ي و ل أ ن ح ب ا د ه الله إ ل ي ه سير إ ل ي ه فير, فير ورقي عبر م د ا ر ي الايمان وعبر م ن ا ز ي السائرين إ ل ى الله عز وجل ويكسب ا ل إ ن س ا ن في نعيد مصرفات العلو مداري كما ذكرنا في قصه صالحه د حددك سعى ومتكت على يعزبونه عن و حتى قال الصلاة ا ل ل فما ك زيد تعبد وانت تقرب وتتقرب وما يزال عرشي يتقرب الي بنوافلي حتى أ ح ب ه كما في الحديث القدسي الصحيح ف إ ذ ا الخوف الذي يولد العمل هو الذي يقودك إ ل ى ا ل خ ش ي ة ل أ ن ك تعرف ربك ح ي ن ئ تدرك جماله جمال وجماله سبحانه وتعالى وتجد له عز وجل في خ ل ف ك م ح ب ة ل أ ن ك حينما تعرفه وتدركه يغيب عن ذهنك كل جمال مادي دنياه ويغيب عن ذهنك حينئذ كل طاع دنياه و ل َ ت َ ع ْ ل ق َ ل ْ ب ُ ك َ بالله ِ وحده َُْ تعلق َْ المحب ُِّ له َُ ع َْ ج َ وجل لان المحب لا يحب إ ل ا اذا راى لا يعقل ابدا حتى في اقتراح اجتماع المال في البشره ان يقال ان فلان يحب فلانا عرف فلانا ثم وهو لا يراه ولم يعرف منه او منها شيئا ادب في ا ل م ث ا ن لا يعقل ولا يقبله المنطق ولا العقل انما يحب من راى فلا يحب العج ربه إ ل ا إ ذ ا ر أ ى خ ف ا ل ه س ل ح ا ن ه في النفس وفي الافاق في النفس وفي الافاق وفي أ ن ف س ك م أ ف ل ا تنصرون فنريهم آ ي ا ت ن ا فهذه ا ل إ ر ا ء ة التي تراها انما هي أ ن و ا ر أ س م ا ئ ه الحسنى الرحمن الرحيم الملك ا ل خ ج و د السلام المؤمن وسائر ا ل أ س م ا ء فتجلى أ ن و ا ر ه ا على الكون كله فترى جمال ربك في كل شيء كل بمعنى انه سبحانه وتعالى يريد قدرته وعظمته في كل شيء من حيث هو خالق كل شيء فهو سبحانه ن ن ج ه عن ا ل أ ش ي ا ء عال في السماء لكن جماله وجلاله يراه العبد بصدق حينما يتدبر ويتفكر في خلق السماوات و ر ب ن ا ما خ ل ق هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويرى النعمه الالهيه في نفسه وفي ما حوله واذا راى هذا احب من ملك هذا حينما ترى هذه الاشياء تحب من ملكها ومن اعطاك كل هذا والانسان مفطور على, على حب الخير والله منه كل الخير الخير كله انما هو من الله فحينما ترى الخير الحق فانك ترى اثار رحمه ربك ت ت ح ب ربك والا أ ح ب ب ت ه وحدته حق ا ل ت و ح ي ق وذلك قوله عز وجل في ا ل ق ر آ ن الكريم ومن الناس من يتخذ من دون الله ا ن ذ ا د ا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حباً, آمنوا آمنوا حبا لله والصيغه صيغه ا ل ص ي غ ة مطلق أ ش د حبا لا تحبه ح ر ك ة القلب وما يناله إلى المحبوب ف إ ذ ا كان المؤمن أ ش د حبا لله فهو متعلق لله شديد التعلق بالله ولا يكون كذلك إ ل ا إ ذ ا عرف الله و أ ن تعرف الله فقد بينا الطريق لما بينه رسول الله من خاف أ ج ل ا إ ل ا ما هو ب ا ل إ د ل ا ل ولا تستطيع ا ل إ د ل ا ل إ ل ا إ ذ ا أ ح س س ت بالخوف واحده تنتج عنها الاخرى لن تحب الله إ ل ا إ ذ ا عرفه ل أ ن المحبوب لا يقول إ ل ا معروفا ولن تعرف الله إ ل ا إ ذ ا عبدته ف ب ا ل ع ب ا د ة تعرف الله ولن تعبده حق ا ل ع ب ا د ة إ ل ا إ ذ ا خشت و ح د فالخوف بدء الطريق、وبداية. من خاف ب د ا ي ة أ ج ل ش عدد وعبد بحق أ ي خ ا ف ه الخوف بليل يذكر الله و ي ك ر ف ح ه لقاء ا ل ق ر آ ن يصلي ما استطاع ولا يكلف الله نفسا ل ل ه و س ع ى يوما ً أ ي ا م ا ً لا عز ولا عش ولا حصر ولا تصير و إ ن م ا هو مطلق حتى لا نقع في البدع ل م امر مطلق كما اطلقه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في قوله لعبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم بدينه علماء ق ص و ل الفقه والمسلسلون ع ب ض ا الذين ي ب ر ك و ن طبقات جلالات ا ل ق ر آ ن يقفون على ن ث ل هذه المعاني بليل ن ا ك ر ة م ط ل ق ة ناكرة مطلقة حتى لا يقع لها ت ح ي ي فليس هي ا ل ل ي ل ا ل ف ل ا ن ي ة بليل ولا هي كل الليل ولا هي أ و ل الليل ولا هي آ خ ر الليل بليل يعني بما استطعت انت من الليل نعم هناك اوقات بعضها خير من الارخص ما في ذلك ا ل ك ثلث الليل ا ل آ خ ر أ ق ب ل الليل على الاصلاح ولكن قيل لك ب ي ليل فعسى ان تقوم أ و ل الليل خير من ان لا تقوم لا اوله ولا آ خ ر ه قيل لك ب ي ليل ودخل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المسجد يوما ووجد حملا ممدودا بين ش ا ر ي ت ي وقال الحبل يشدد م ن ه ذ ه ا ل س ر ي ة لابي س ر ي ة على سبيل المثال فقال لي من هذا الحبل قيل لزينه رضي الله عنه تقوم الليل ف إ ذ ا تعبت شدت فيه قال حلوه قلعه ح ي و ه وليقم و أ ح د ك م ما شاقه اي استعداده بحث عن ض و ا ل ق و ة و ا ل ر غ م ف إ ذ ا تعب أ و كسل فليقم ر فانما طلب منك طاقتك وفوق ط ا ق ة ث ل ا ث ة ولكن المشكل هو خ ب ص ما خ ب ص ه ا كسلها الزائد وجدلها الزائد و أ م ل ه ا ل كاذب ا ل إ ن س ا ن ي و م غبار ي و م غبار ليوم غبار امل كاذب حتى ينتهي الوقت كله ونزع ف ي ن مناصب والكسل الزائد أ ن ا ل إ ن س ا ن يتقندر وتخبث نفسه ليس لتعب ل ب د ا و إ ن م ا لبعد عن الله فلو اقترب العبد من النور ل ا س ن ا ر ل ج ع ب الظلم بعييد ا ك ض ل فيكون في الظلام ووجهه مظلما هو اضرق الظلم ل أ ن الاجسام إ ل ى ما ت ض ر ك في النور ولو اقترب ا ل إ ن س ا ن إ ل ى النور لوجب النور هو يشوف النور ثم نصبح هو منيران هو ا ن س ك يراقلينا من لان وجهه يعكس النور وفي الحديث اللهم اعط ي ك خ ل د نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا واجعل من امان نورا ومن حرف نورا اللهم أ ع ط ن ي نورا و إ ن م ا النور نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض هو النور الحق ومصدر كل النور الذي ينير القلوب و ا ل أ ن ف س فمن بعد بعد في الظلام ومن قرب اناره السماء السماء هو ك ل ق د و ه وانار هو الهوه والمؤمن ينير حسنا الفرد الصالح في ا ل أ س ر ه ينير الاسره كله المؤمن ا الصالح في ا ل ح ي ث ينير الحج ي كله ينيره سلوكا و ق د و ة وموعظه وذكرا وشكرا من هنا إ ذ ن ن ف ت ا ح كل هذا أن ت خ ان ف ربك أ تخاف ربك وحينما تخاف ربك إ ذ ن يكرمك الله عز وجل بالرجاء حتى إ ن ابن القيم رحمه الله ضرب رسالا جميلا ب ي ئ للعبد الذي أ د ر ك هذا كله فقال ك أ ن المؤمن طائر يطير م س ج المؤمن هو أ ح د الطير طارئ جناحه ا ل أ ي م ن خوف الله و ج ن ا س ه الايسر رجاء الله ومركبه الفضاء ذ ي يسير ي ه ف الذي يسير فيه م ح ب ة الله فالخوف سائق والرجاء حادي وبينهما ف ر ق الخوف سائق والسائق بشر ثقب الاخر لثقب ه ن ا ء د ز ه الله شكرا لك ففيه ل و ن ا من الفزع الخوف سائق والرجاء حادي الحادي عند العرب هو الذي يصب الجنب بالانشاد يصب س القاتله بالانشاد وهو الذي يسمى الحدث لانه طريق جيل الايميل ان من الذي يغنيلها الانسان كتسمع الكلام الجميل وكتنشق الحركه وتمشي مزيان وهذا ما ر و ق ف بهذا حتى الذين في البدايه اللي يبغي السيل بقرا كي تغنيلها او تررئه وتصب مزيان وهذا مشاهد وكذلك كانت العرب ت ح د الاذيه تسوقها ب ا ل أ ش ع ا ر والانشاد والغناء إذن لهذا ن ت ت ش فكان في سنزيا الغناء عند العرب بغير آ ل ا ت م ن س ي ص ي ه يسمى الحداء فاذا إ ذ ه ا ل ه ي ر يصبح جمل ا ب ا لغناء يعني جمل ا ك ت م ش ي فرحانه ولذلك شبه الرجاء بالحداء حتى ان ابن القيم رحمه الله جاء ه ذ ك ت ا ب ارسلناه حادي ا ل أ ر و ا ح حادي الارواح التي تروح الى بلاد الرواح يحدوها ذكر الله عز وجل اذا كان ا ل ح د ا ء يقود العبد ق ي ا د ة فرح ويسوقه فوق ن س ا ط وفرح ولا يكون ا ل ح د ا ء إ ل ا ن ت ي ج ة للخوف فالخوف من الله حقا من هناك تبين في خلاطه ا ل أ م ر ان من أ ب ر ك الخوف التعبدي ة الحياة أبرك, أبرك خير الدنيا وخير ا ل آ خ ر ه وشار إ ل ى الله بخوف لا يشعر في عبادته بملل ولا في طريقه إ ل ى الله ب ك ش ل ف ن س أ ل ه عز وجل أ ن يجعلنا من الخائفين حقا ويجعلنا من الصادقين حقا ويجعلنا من الذاكرين حقا اللهم أ ر ن ا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أ ر ن ا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين اللهم اجعلنا من ا ل س و ا ب ي ن واجعلنا من ا ل م ت ص ه ر ي ن واغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم ارحمنا اجمعين اللهم ابتغنا في رحمتك برحمتك اللهم ادخلنا في رحمتك برحمتك اللهم ادخلنا في رحمتك برحمتك واجعلنا لك من الشافرين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين وصل اللهم وبارك على سيد الاولين والاخرين محمد ا ل م ص ط ف ى النبي ا ل أ م ي ن وآله ب ي ن ا سبحان العزة ربك رب العزة عما ي ص وعلى ن وسلام ا ل م ر س ل ي ن و ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن التقّف أ خ ي الكريم نقترف عليك بعد سماعك لهذا الشريط أ ن تعطيه لمن تعرف لكي يستفيد منه والدال على الخير كفاعله و إ ل ى لقاء آ خ ر إ ن شاء الله هذا أ ب و هاجر ل ح ي ي ك م إ ل ا لانه جميع الحقوق ر مخطوره ل ك ا ت